فجّأنا الأرض وين فلتقل ما أوعى أمر قد قُدِّر وحملناه على ذات الوحي ودر سجري بأعين ما جزاء اللي من كان كفّر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 فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت تمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نستبعه إن في الظل والظلم اؤلقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب اشد سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل نقت فتنة لهم فعتق بهم